119. جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبقوا كثيرا جزاء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 124. فاقعدوا مع الخالفين 125. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون 126. ولا تعجبك بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن كول الطول وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين رضوا بأن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 دین کد رسول دینو مین بن سال مر بولا نل دین لو نیو نرجو سر سولی